فشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليرلمهم ولكن كانوا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون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 وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روبة يحبرون وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ يَحْيِ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى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 خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياتي أن خلق لكم من أول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 لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين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 ك لآيات لقوم يؤمنون، فأتى القرب حقه والمسكين وابن السبيد، ذلك صير للذين يريدون وجه الله، وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ذبل ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه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 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فاقم وجهك للدين القيب من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله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 إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الذيب حب الشرات وليثيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولغلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا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 أيضا أصاب به من يشاء من عباده إذا يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين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 ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع البوتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما كنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 وهو العليم القبير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يرفكون